عبد الله يا Thank you. But uh, I haven't told you. فلا تجهل ما إن الله يبشرك بصحية مصدقا بكلم مصدقا بكلمات من الروح. All right. فان كن كن سيروا وإر قالت الملايكة يا مريم إن الله أصدر I'll have to thank you for I look What are you You call dune Yeah. Man.